ما تكلمناش ولا قلنا بلاش نبعد عن بعض ودينا بعضنا ومارتحناش ودي غلطة مين محناش عارفين إلا أنا متأكد منه خسرنا احنا الاتنين احناش عارفين الا انا متأكد منه خسرنا احنا قلتني احنا غلتنا لما سدانا ان اكد راحتنا في فرانا وادي الوقت عدى وسرقنا ومرجعناش احنا غلتنا لما ضيعنا اجمل حاجة فينا بودعنا كان دوانا صوت بيمنعنا وما اسمعنا وحد بعيش حب ما سابنيش دي بتتسحب بشويش لا حياه